ثم إن ربك للذين عملوا الصوم أبجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعدها لغفور رحيم